فإذا عدنا إلى قول الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون ذكر الله جل وعلا بعضا مما أفاءه الله عليهم وأكرمهم به في يوم الفوز العظيم فمما قاله جل وعلا قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون هؤلاء الولدان المخلدون كلمة مخلدون وإن جاءت صفة لكلمة ولدان إلا أنه ليس المراد الخلود البقاء الخلودي في الجنة فهذا أمر بداهة معروف ولا حاجة إلى تأكيده وإنما المقصود أنه جرت عادة الدنيا أن الإنسان إذا كان له من يخدمه من الغلمان والولدان وأحسن الخدمة له إنما يتحير ويخشى أن يكبر في السن فتقلوا خدمتهم ولا يصبحون على قوة وعلى قدر أن يقوموا بخدمة فربنا يخبر عباده الصالحين وأولياءه المتقين أن من يقوم على خدمتهم في الآخرة لا يشيبون يبقون كما هم ولدان قال الله جل وعلا في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان له وأقلوف عليهم ولدان مخلدون وقال جل وعلا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ غير منتظم أي حيث ملتبت العبد المنعم في الجنة يجد خلفه وراءه أمامه بين عينيه عن شمال عن يمينه من هو واقف له ينتظر الأمر بالخدمة وهذا من إكرام الله جل وعلا لأوليائه ومنحه تبارك وتعالى لأصفيعه قال